اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ومحمد النبي المي وعلى آله أجمعين إن شاء الله تعالى تكتب إنا إلى شهر وهي خمسة صور كل وزنة وذنك بينقنا يظهر صورة دليل إخلاء اهتمان وإن شاء الله تعالى صورة القارعة نوخبر الله بإنا إن شاء الله صورة القارعة وصورة ببغلية قرآن ترتيبت قرآن الكريم آياتها دون وقوبية طبان وانا سورة همكية شاملتها يمت في يامنا وصورة اللي نغثينا يا عزيبة اللهم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة القارعة مد مقا عاصلها قارعة لنجا قارعة حلوك تقرع كل إنسان كل حين كوين له للقراعي له رم يقلب له للقراعي هارع هو مجمعه القارعة قيامه المجمع هذا القارع ليلة وما الشيء جب يالقارعة هذي وما هذه تعجب الغد هذه استفهام الغد المستمر معنى القارعة من ذا القارع ليلة ما الشيء جب ذا بالقارعة هذي هذه استفهام الغد يجنا وصلوا خلوه ووحى الغش يكين صورة ذا قارعة ووهم ألم وجهكشتين كراشين وما أدراكم حبوا بسيب الله محمد بالله أن مالقارعة قارعة وحي ثاني يا دكتور يعني علم جبني ألمك مرجع لقارعة حقيقة ذلك يكون لي يستفر يوم مثل ما ذكرت وحيرو لغاشي جموعه وما أدراكم حبوا بسيب مالقارعة وحاسورنا وحوي دتك دتك قلب قاضي نقول دبعنا يومك قارعة صدق الله صوريو الحق في لا سوري او الواقعه ستاس نقطه وها وين ذكر انه توصاف بالخبر يوم ما هو يوم ما لين ولي يكون الناس عبد للعباده يوم هو خبر للمبتدئ محذوف عن لا هذا يوم او مضافه لاضافه يعني هو مبني على الفتح ظرف دي اللي قد واصوله لكن في في هو قارعه يوم ما يكون الناس dadku ay nuqoonayaan khal faraashil madfuusa ay wa ayyaan kala baday ayyaan lama wada yiqaan wa hanbaala leedan ku daada ta dabka oo kale jaayuu su'uutiye malaa ka su'uuta minna lama wogaa wa wax ila loo لكن tanu leeyna ay soo socotoo leeyna ay ka soo socoto ma jiraa dabkay ku soo daanan wa balal leeydi wey ma caayaan walaal Soomaali gaar caayaa waaxayna yarood koon magac kulmiya laayeen ayyamba leeyna ma ya sida la ay oo kale و اي حكم جا كر كرذكمت هاي كر كرذين حسوت لما يقنوا ذلفولي المفصوص في الليل وتكون الجبال قورهن وحين نقول كلعن صوف وكله المفصوص كلعن سوفك للمنقوش لقورده بحييه قرنده لفت صوفك قرن الليل صوفك لفتيشا ورسوفك لفت و وحيرهك صوف لفي لقد يخو سدا سو دويش القادسو ذكر إيش أقول لفتي لقبي هذانا بلوج لقلني موجودين أو كله لقلني والله أعرف كلفير كيسة عكس وقادة صوف للرطب عين أو فضود أو خفيف أو سلا لا كلا ترون من دبخي في أو دبنش سلا أو كلا تمر من ر الصحاف وابيلي سلا سد ساعاتين تلو ساعتين هذا المصور القناع بابي منكن مركز لا ترى ولا أمكا منكن تالي منوس مدم ملذلكم وما ملكت الكلب يوم هو ما لي ويكون الناس دت كانه قال فراش ادتكو اينو قال فراش مبسوتي وتكون الجبال بوره حينقوني كل انسو فوقه قال المنفوس لقرن دبيي للافريي طلعو كقبر سوفاد بو شلعقيي مال سامرك حكمكم شنو نقوله ماركي قاري عصي لا لو شهي مالتا دتكو ما ولا بكو فريق في الجنة وفريق في سعي fa sabuurka markaa lagu gudbiyana waamalka aduunka wadato oo ku dhaafay isbaarada ku dhaafay oo aadalmeesha dib kale aan lagu hadashay yimiini waxa weeyo waamalka aduunka wadato amalkana goor ma samaysha adduunka amalkaa ku samaysha weeyo anaa waayoo la khulufso danaal amal ka adduunka هو قفكات في عيشة النلالب وكسونا يا راضيك يدو خالي يدو مركز خالي نغن ميكة مرضية وين مفعولك بالله إذا سيئيه يا فاعله قد خاضية مرضية وين لقد راضيك هذه خاضية فاعل ماذا ذا لو جاينة خاضية خالي جريسي كذا جالي جريسي وما من خفض قفكات فضوضات مواجينه هو يسوف أمه ما أوليك ما hayu ye tunaa magacaas leh weeyo hooyo allo bixiye sidii hooyada ilmaha caruurtiisu u xargeedo ugu dheelmaday ku kala dheelmaday marka wajanka waxa la wajmi in samowala sheegay fuu xalftiisa la wajini waa la yiri taa او اولي عربي اللي ما خفدودني او وحا وحا مامولكه ملك جبريل بامامولكه وجنتك وجهك ما تقف قصلاده واين حسناتك عسلالين وين حسناته واين عسليه واه علشيني واه في حدي القفكه ممينك وحا صورك انت جنبك لا يينها يا يا الله محمد رسول الله بطاقه الدين عمر كانت لو في ذنبي اها لا الله هو عجيب وي مره هذا هو اللي نو برادجني او ان عملك هذا هذا فما من حق له خوف قي هو زيال <سؤال> فيس فهو كافي في عيشه الرابعه نون الله حاله مرضيه وحال مزاج عقله wamma م khafad markii qof ka fududaa samaynayeen oo weyn yahay isoo gal farabana soomaa waxa la wajin baan tira badan ee wajigu waa mid kale fa ammu ma ogiiso ma soo ku fudelmanayee ee degayay haa wiye haa wiye waxa جن ابلس ي وحي راعات بو قال لك برحنا يا سبحان وتعالى واما من خفت قب في فظلات الموازين ووزن يلس فامه هاوي 330 حبوبه ما هي ماهيه هاوي وهي ثاني نار تاعها هي نار نار نار وهي حاميه وكل كلتها وكل اللي نوى ان قياسكره ليهم هي الحر وهي وكل اللي عيب بدنك ايمن ما, ديه ديه ما هي هذه؟ هذه سوى هامشات يوم. يوقف كده كتب اللوجيزيا. ماذا ما يكون قرن تاعي؟ وصل يقلبتي سنة والله قريب على. وماذا لك معك ما هي؟ وهايتينو يا الله الله عليه سلا سلا. هي النار النار والحمية تقولون. مرك مرك قيام هذا سلالة اللوجسور هي. قف ولا بدي ماشى رح كبر لا بنهدادي واجانا التكاثر. سورة المجادلة هو سورة البقرة لبعض خطيب القرآن كأيدها الواسديد وهي ومر. الهكمو التكاثر بسم الله الرحمن الرحيم. الهكمو حائدين كبخيديين إذا المشحولين ويقرعون عين المشحولين أتقا كورو بدك كفاني حتى جيبتم إلى كذب الشان كذب يا قبر قبر قبرها كذب يا مركز زيارة القبور في زيارة واقع شو ماش في زيارة ومين هون الدكان الله هين مركز قبور كين لقيت ببعض قرنين مركز ده سبحان الله يمشي وحاط كنقطة السقفة على رأس بني بالسقفة ليسان يلا دهير في عم بعيلان قبناه من الخبرة في جلسة وين خبرة الجمش مركز زيارة ليسوا حاولين Tälli viisaista on merkille, että janttivatsemme, ja voi. Olimme tarkkaa, olemme kuvattineen. He äädy, he äädy manaa. Kävisiin, että me voimme tehdä siihen. He eivät ole tehneet heerri siyamiba ka qabtay qoliyay sidaas ayaduhu ahayn marka sidaaku waxa ka macna weyn sidana ka macno tafsiirkaas aad saxaway alhaakum wa haidi shaquliyi atakaasuru badni suqfaalti xulab badni arub badni la daranimo qiimo wa asa suqfaalisaa ma shaad allaka aabidi la haydeen oo akhira ugu amal falan la haydeen wa وحدت القاتيله روحها وقتي لسودا في السلميقه ميل ماجريش في ولا قبره وقتي يا سودا فيني كليه ميل بهدوتو بهدلا سا وقتي لسودا فيني دون ميل كلا وقتي يا وقتي وقتك كفائديه سن لا هيدين باليدو وقتك يسدافيت هو مشغول اللغه يعني حتى قبورها قال نقول لك كلا ورسداء دمودين ما اهي سوف مر دم بعد تعلمون اغان واحد وحا اذي شغيا بر دم بعد اغان دونسان كلا سوف تعلمون مر دم بعد اغان دونسان مشغولك ات كو جبتين الاخره ذا مشغولشين ولو لو قاد دونسان عرفتي في واحد كورهيا أبو ابو الله لو تعلمون احداث اغان لهيدين علم اليقين علم هبال احداث اغان لهيدين لما شقلتم بالدنيا في التقاس واحد كهري هذا أبان لهيبين مشكور كمان نقطتين أديني واحد لما إذا مشكور كمان نقطتين بقول لهين، فكزيارة القبورها، محاوية هذا زيارة القبور تو إنسو زيارة, زيارة نماها ماشانه، لكن زيارة هتيلهم مناسبة هي قبورها مؤمنين في زيارة يدوم ما هوحونا في النبي يقول لي كنت النهاركم عن ذي القبور فزروها الآن هذير زيارة ما كان النبي يقول aakhareed idin khusuusin adoon ka hadwooyahay kubaraarugaytaan iyey hadii jeel geeri khusuus saaley qofki meeshii wada soo ducayn marka qabuurta waxa loo tagaa waa saddex xaaloo ilaa daakhiraa ku ha u tagin inaad soo barakeysid tah u tagin inaad baridan ha u tagin qabriga wax ku sii nay ha u tagin waxa qabriga oo taameeytiina biducaysiisa aad u baahan uu aad u baahan ina biducaysiisa amal fiisiga wax ina biducaysiisa u tagiiyada qaburto lama khasasho هذا استدنا لقي يابنا يعني، وأنا لكن هذا استدنا لقي يابنا يعني. بالمثل هذه الغصور والركب يوم رمضان يسرح الله ما ضاعنا، بالخبرات زيادة تواصلها. الله هو في الأيام كلا سوف كلا ودي دوي مايا كما دعمتم ليس كما عددكم سوف تعلمون مرد بعد غان دون ثان واحد ثم كلا سوف تعلمون مرد بعد غان دون ثان مشكور كعب مقتين وفدين خلا لن تعلمون هداد افتهم العلم اليقيني علم لما شقلتم بالدنيا الدنيا وبتقاس الكم الى شغلتين واحد ان و ما حي واحد كدمي الا ترون نواق اركيسان الجحيم و تواهر هلسان ثم لترون نواض اركيسان عين اليقين اركيس بعض اركيسان و لبدا ترون ترون الجحيم معناه قوي هو اركيده ما رأكتينا ذمنوا أجلين ذويان ها إشي باتوارك ليهنا طوارك ما طوارنا علم جديب أجلسا كذبنا واجليسا ما خلاك قال إذا ماك عدي الله والحكومة بتجلس تدخلنا المجلس الجحيمه جحيمات أركيسان وعلم جديب أوجاني سالك ورجل ثم لا تروون هذه الجحيمات عين الجذين أركت نبأ أركيسان ثم لا تسألن نوحان ويدين يوم ما لنت على النعيمين، نعمون كل البويدين، نعمون كل البويدين بعلمته هذا بحرنا، وحيابه البويدين هو يا أصع هو العافية، عاطمات في اتحاد البويدين، دركت إيو راحة البويدين، وحلا وصي النعمة ممنين البويدين كل البويدين ياس، لو بيجي على هذا باتمهه، وحصات على galaada dibad ee weedinta galada la weediinayaana waxa way wadiba sii iyo iyaga lagu wax iyaga waxa xukun ku dhacay way iyaga lagu dhifayaan waxaan la sheegay nabi ilaah muhammad xabeen xabeenada kamida uu baxay maalintii abu bakar sidiq baa u yimid waxa uu maxa ku soo bixiyay nifti ba markaa wuxuu seenay yakub uu wanan iyo biyo maxa ah iyo alaab uu seenay nabiga wuxuu kuu dii walay walay inuu weydiin naxmada marka waxay yiraahdeen ma naxmada laa inuu weydiin bay laa sidii loo uga baxayna marka weydiinta naxmada la weydiinaya iyo waxa aad gaajadaad ku celiiso nafta ku celiiso iyo guriga aad gasho iswaydiin ma hayaa ila tahaddiifkaas waa walaal la tinbaacis laakin maana waa sida wax layswaydiin ma jiraan waxa loo casooda nooriba loo waydiin ma ay shufi الله سبحانه وتعالى وهو يبرارسيهم خسرها يا دبكتي لا يقف كان كدكتونانين دبارتا دك الله وذو والعصر بافطاتاي صلاه العصركا يان كودارتي وا صلاه الوسطى وصلاه الثلاثه اوو فد بدو ايي سلا سوا سلا والعصر وقت النبي كان والعاقل وقت قودم دا جابن هجومتي لمغفdartو عصرهم يوم والليل و ينعشو دا وقتي وقتي دا كون دارتي اما مال باصي العصر لي و الليل ادو قفكو يراهو و هان فرخاستين وقتنا كخيدو عصركا كخيدو 17 بيلود و اينو جوغو ليهو marka wal asri ba al qoddartay waqtiga 13 ba al layla لا يخص بالخسار الخساره هو فرمنيو واذا نقص وحده اي سنه او دباته قد دعلو انه خساره هو هوجهه مال في الاوايل تذكرني خسار الخسغني عمله اي سمين يا يا ديونه اي توجان يا سدانه الله او بقاي يا غالبه يا شرك اي قد اختين يا معصيه اي قد اختين كل به وعملوا عمل فرائس الصالحات عمل وناس وتواسو الصبر دائمًا بالحق ومعناها وحي الله لها انه ويكسو بالامن امانت يعملتي صالحا هي قد لحقنا ويسوانيانه ويسبريانه وين ود شقيسان ووزد تواسو بالحق معني له وو وو وحوي وولد وحي سوف شيغا او ودا جوجو او ودا وين وتواسو عن المعصيه ما لغاتكن او لغات ala taa atibaal ugu sabri masaayid san aan ugu sabri ka dhidda sabir soo socda xilama qofku markuu askeyso oo sadexda ka askeyso masaayid tumarkay ku ciimaado oo alle degtuu sabra alle faridbu furay daacadu waa ku askeyso tahay qof mudhi ah inta soo ragalku maasiyada waa inaad ka tagayso tan weli gabar ugu atmeer debdi kaciro yaa laga helay hadii si gafow أحد الخيرات التي سنبت لها وحيئة أودها لك أرهبها فتقوا لها فتقوا لها وحيئة أودها لك أمبر ربها إذا كنت في الأول أردت أن تكون موحد فيها وحوية أسنى فيها ونبدعها خيراتك إلا لأنتم اللي يمكن أن تكون في الأول إن الإنسان أردت الله فيه خسر بيكسبيهم الله الخسارة إلا الذين كوا آمنوا من وضيموا إياه وعمل الصالحات عمل وناساً سميئي اما كوناتن امبلوا كاين شي ادني لبا حكمو لهيان خالص الكريم شرك مركا هو كنوركمي على طريقه النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم ومركا بدعه صالح نقن دي عمل في بدعه سوغاشو صالح ما اهل لاقبل ما واغبش واد ديغو داسو كلوهي هذه الشرك سوغله كبسي درا قف قاتل مميا لكن ذنبه هي من ذنبك شر ومدّمولي يا قف قاتل وانكسر لكن بدعوا حن واقوم يا قوم ما كبيدعوا حكفكم من شري سلام الله وتواسو الصدر بالحق حق الصدر ذارم يعني دين في سلام في كدر ذارم طريق في كدر ذارم لا عدا الله يصدر ذارم وتواسو في يهو ونو ذا عبدا الله ونو شرو سوره الهمج واصول دي بقول يا اقرا اير بسم الله الرحمن الرحيم نين قالو وقت لا جوج سيفو لها بان ama ninkala oo kala abu jaha ama nin sifada la hada jiray oo yaani kelmaanta gaara markii la aqriyay kelmaanta ay sagulaha hasaahate ruhi soogal kelmaanta waxa weeye sida gaara quraanku waxa weeyeen wax waa caam ahkamti soo dhali ruuxa ay sababta ay ku ba usug naaday li kulli humajatin لمنذ من أحم بدانا بركوا عليه للقاءها الله بضوض وأسكون لكن من نوع إن الشيء كان فيه <تصفيق> لقحمته أمم اللي وحويه الركوب وهو قب عائدين وقضري وهو مسك جداشي على كل حال ضطقه وحمته ضطكم ركوا هجع عن العائدين وعايو هو كو عاش كيلبال وحوเย نمام وا iyo iyo iyo قتا قوفك داتك انت iyo قوفك نمامتا لبا داسو وحوเย حتى مؤمنين كن في كتو بكنا واسيدنم ويلن فيتو waa kale marke filmaantii soo xaakamada dadku wax soo kala ku kaay wa dadka diyada shicil way macna dadka dadka xantaay dadka alaabada oo muuminiinta ma aha waa dadka diyada ka shaqeeya intaasa iga dhacday waa kala xanyaa daddu ma hayo waasiba addaddu tirinayo ama wuxuu tiru wuxuu tirinaya ee dadka ku dhaxli doona iyo cideed yeli doonta marka waa qofka u feeyig inuu tiriyo xoola وهاديه سير خولها تينا دودو مشقول كو يحسبو ووم علينا ان مالو خوليه اخلده انه وارين خولها ووتيلنا اووروور خولان يووتكه تيلي بو مولي ديال ديباسدا كسو سوتو اني تيخلين علينا يا خولها ان شعيلي تيلي هي لو سيي وحيلتها هي دغي نيمديس اي نو بين Allah. on kylläkään laaja. Hän on suuri mahi, jolla käy yhä vasta. Siitä logi, että hän on ympäriin ja haluttiin siellä huutama. Tämä on haluttiin, että hän on juuri tuossa. Tämä on juuri tuossa. Näyttää, että hän on juuri tuossa. Tämä on juuri tuossa. Tämä on juuri tuossa. Tämä on juuri tuossa. Tämä on juuri tuossa. Tämä on juuri tuossa. Tämä on juuri tuossa marka xudmow waxa naarta magac yeelan waxa ligu waa dabaqadas li hadba laley xudma tabaqad dabaqad li hadii naarta waya leey xudma tabaqad uu soo raayka jahannama leeyna naarta xuddarkooda madba jahannama leeyna laakin midda soo raamayso jahannamo ashaaful mu'minin baligii amma kam midna وما محات كم ابتاعي نبي قال له لا ليه ما الحظمة الحظمة وحى تاعي كم الشيكيين كرسي هو يوكل لجعش شيعمو يادوم وما عدراك محات كم غيسي مال هي حظمة نار الله الله النار في شوي علم قدرته رياي الله ما له ما في دبكة الله ليه محيكوا تاعي دبكة الله له وكل يري النار تنادى يوم كشوكته الله دعائي بدل الإنترنت لاجا سواقا، يا بدل الصور ده حماري يبالي. هذا أم بدل الصور ده حماري من أجل كقولها، دم الشعر بأجل كقولها. فكانت شعاب ديهم. يا رسول الله أبو خفيلة، كان أجل كشو ككل جد أبو خفيلة. فكناار الله اللي تعيمر. ولي بال مقدرة الله <سؤال> وريه. كل هي نار الله. الله نارتي سويا المقدسة اللهورية الله تي تطبل عفوله على الاستبدت قلب غفوره قلب يقول مع وحويه وحبه كأوحوحنو كلون مك هو حلاج ودا تيرك كلمات في كلون مركه قلب جا جاده هذا نجيب هذا نسوق بنا يقلب غفوره هذا نجيب اه marka qalbigu mid ka la waasi wuxuu shakhs uu ka iimanayso fikradan ana oo saayey shirkiga waxaasi meel ay ka soo filayey Soomaa taa taalo goobal marineey marka diin wejiga ay saayey ka soo filayey taalla tii naata oo yifadli عليهم alaafida qalbiga qoonaysa نور naata mursebtu wal هو ابي ثمانه بخور كيه الناس او بخور دوشا اللي ددولي هذا نيل برنامج ملك إنها ناتي مؤشده عليهم والدهبولي مربوط له وحالو مخلي سي عماد تيراد با لمندودة مندوده لتاراي ناتي دوشا ولا ددولي سلسلة لوخلي نجيدا لو لا قبن وحالو لو لا قبن تيراد برا ونار لو لا في عماد سي دا تاع في عماد على عماد تيراد با لوحلي. Mä en muuta kiinnostunut. Siellä on kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä la kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä السلام في البرجاتيرثي هذا نواجورته. مركين نجوا حلينا ليه؟ وحاء نبي الله محمد رضي الله عنه. سيد الوجه العقاص الصماء. الفيل وياه ثنا. وصورة البقرية شناد. عيد هذا نواشنا. وما في صورة بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك صورة قصة يا هيدوم؟ وقت جاء سواحيد وقت النبي الله محمد رضي الله muujisay markaa ay Nabiyay Muhammad محمد uu go'aaday sanad uu da'ay taasi uu ku dhacay xikaduna waxa ay ninkii duun waas loo dhin jiray waa asxaabii xuduud dinkii go'adka ku gurey dabka ahaa nin Yemen iyo qowhaayo Yemen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 ee gobolku wuxuu iga ethiopianna ka tagayna laga yaashii meesha ay ka tagay marka arabti oo wuxuu arkay tacabada xurmaynaysay oo wax jeedisa labadoodi minno wax kalaafay labadoodu way kalaafay aniga hukoomiyaha hukoomi marka labadii qolba isku soo ciyeen marka sheefu khubtay abraha fanka yebishinta iyo madax intaas wa kale loobay faruur wa kale loobay tii kale oo mid anuuday ilaado kale Niki sii altaisi meitä, ja meitä olisi kiss, niin kuin sanoit, 30. syöpä, niin kuin sanoit, niin kuin sanoit, niin kuin sanoit, niin kuin sanoit, niin kuin waa inoon hore loo arag yoodi say ashamiina fidu sooortay uugdugay dartaan bi suuud luugu xadheen marku intu يا سداد بأيها اللي بدبو وين بوك عايز تي ده مركم مرة يا قلاع عربي اس ورصة هذا لا ده مركم مرة يا قلاخلا يا الله تعالى من المقاتل وش لين مل ما كودو بسجدين وحلووش با هاوغو بي عبد المطالب هاوي ليني ومن حرم كيسه حكومه جيري مرك سو دويو فريتي بو جسو دا دغايو و فرمايو فريتي مركاشي المحافظه عبد المطالب وحال ربا ابو جيري جيلا 1200 اله الى 30 مرتي ورن نفي عن با ديلاهن كعبه دي ني با تزا ديري ان دمي جو سو جيل ani geyri goon sigeri misid kacaystay weerar baan ugu qaday kacbadi ee cabdi mudal wuxuu teyn ku kacbadiy الله oo uu dawaafay diiri allahayo kacbada adugo ad leedahay adiga difaacantay adigu difaaco adoo ugu dambaysay intii ba qadaysooma rafi waay waa la قال جيهو جامين أي شيء مرادك يو حتى عنان تينيكي أذوق مكح على ذه الكاماريس الله شنب له كسر الديون شنب له وحي وسان صدق على عبد في كي ما دينه صدق لعلنا لحمي طوري ماشي oo ina muqali baa gurigeeda waxa lagu arkaa sadexkiisa waxa uu istaalay baa allah marka qofii meesha ku baabay yoyoo xilawayno bay hal wax uga marku waqti ka uu nabigu dhashay uu rasuulka ahaa qisada in sheeb badan dad badana ashad fili taagna ya noora waxa dad fili taagna hata uu hayleeyeen waxa la arkay labadiina carabta ida nimaroodiga hoggaamiyay nimada waxa ay indala oo dadka baryeyeen hata uu saxaabadu أديج النبي قام يسير ناوي بقول النبي قال يجواين أنا وأنا كهر لا شيء يقول <تصفيق> النبي قال يجواين أنا وأنا كذا وين هاي يقول <تصفيق> مركا النبي قام في <تصفيق> أن هاي يقول أو كأي نبي استمر كذا يان هاي يقول مركا وقت قعد عجيب قعد ياهي مركا الله عليه صورة دي والناس ما بندقها مركا الله سبحانه وتعالى من عزيز تعلم النبي فمثلا ma عليه nabigu والسلام sallallahu alayhi wasallam ka caxladu soo kacay xadeebiyaa hal shay sidoo farisata hal shay wuu tahay farisata oo gali weeyay kaaxabada muy gali weey markaas ay ilaahay hal shay wuu yahay xaraam bay noqonay ma noqonini ki madawiga ka celiiba ka celiin ma عليه may maanta waxa la waxay idan doonaan oo balana الله سبحانه وتعالى مرودي بكم ما كان فعلي نبلا من, من عبد الله تبارك تعالى هل معلي انت الحريره كليان تاسفان حرم لما جدي وسنقص وما يرسيب الحاج يذكر من اعلاف الذين بها كنتا الله وليها علم ترى ما اغثى كيف سدي فعل ربك الربذاك وقف لاشعل الكيل قلبي مرودي صاحبك مرودي اغرث الاشرب وتي الم ترى مرغاك ما كان ور شيء يعني ورثه بالصدق شيء كعب ولا جواجعي لكن والله حتى يشينا يوالبوس والله كيف جاي على ربك كوفة ألم في ألم جد علميان وكيلين كيدهم نجرت ضادي في بربر تظليل يعني في باطلي بربر ميانا عرب هي مكا يعيو سميان ويني كبر الله سبحانه وتعالى شنبر يري يربا كاد قال ان كنت الله وكذنك قلناها ومروديا شوتاي شنبر يري يربا لقدري سبحانه وتعالى علموا العميان يليك هيدهم في تضليل البربر وارسل الله وحكدر عليهم دشود دايره شنبر اطافيله وكخ ابو ابينا ذا شي هو جمع مفرد ما له بال وكخ ودا سقدو مرك وي اركاين ددكارتي و خا كوخ كوخ مد مد وش مبرأ على رميه هذا يقال <تصفيق> على عني ميدون الصدق <تصفيق> حبضات بي ودميت كفور كقوة له لبنا لوجهه كقوة له ميت كيتاع يقول إذا مد ما رحمتك كذا دوادو خبش لأن حمرك خبر عن كل وجدش خلاص وابد مني وابد الأخير إجعل تبى بدرس عشان إجعل هرب الملك اللي ويجي لنا ارسلوا حتى لو عليهم تشتاد الطير شمبرأ بابلية أو ترميم وحاي كو غري بхиجار فيندخالوم سيجيلي دوبال لا تخي هي سيجيلك وحي لااني اصلها وحي لااني كيل ويي لااني سنت كي وادوبه لدبايو دغ خاودي نجاحان لكن دوباده لدب كده سميتد نكونو لدبايو لغوبايي بركوادوبه لا اوو تلاغري الله اكبر ترميم سم براسو وحاي كو عابج ويه معناه دوبل لدبي فجعلهم الله حكايه في كعس بل ماكول للعنيد معناه بل لعمي عايش وحويه باكي وماشي كوتاله يا دخيري قالك وي باتا وي بربرتي خلاص سو قالك مره وهي عنا يا وهي نفسه كبررياني خلاص سامبل مره وحب موال جوال هل فروحه بكم فجعلهم الله حكايه كعس بل ماكول للعنيد دلك صدك بيدان والله سبحانه <tuh> <tuh>